بسم الله الرحمن الرحيم حامين فانذر كتاب من الله لا ريب فيه ما خلق السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجله مسمى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا نُذِّرُوا مُعْرِضُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْ أُرْهِنُ مَاذَا خَلَقَ فَوْقَ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ يُؤْنِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلُ أَوْ أَفَارَتْ من, مِنْ عِلْمٍ أَوْ أَفَارَتْ من, مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَا أَظُنُّهُمْ مِن مِّن يَدْعُونَ يُؤَخِّرُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دَعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُ مُعْدَاءَ أَوْ كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا فُتِلَ عَلَيْهِمْ آيات يَظَاهَرُونَ الْحَقَّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِّي أُكْتَرِثُهُ بَلَا تَمْنُنُوا دِينِي مِنْ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِي كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَاءٍ مِنْ الرُّسُلِ وَمَا دِرَاعِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا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 وقال لئن جنكفرون الذين آمنوا لو كان خيرًا ما تبقون إليه وإن لم يهتدوا به فسيضلون هذا عيثكم قدير ومن قبل كتابه مسايمان ورحمة وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُصَادِقٌ لِمَا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا لَهُمْ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ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 إليك واني من المسلمين اولئك الذين تقبلوا عنهم احسنا عملوا ونفجاوزوا عن سيئاتهم فيغفر لهم الجنه وعد الصدق الذين كانوا يعبدون وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ تُخْرِجُوا قَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيَأْمَنَانِ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاذَا الذين حق عليهم القول فيهم ممن قد قالت منهم قبلين من, قبل من الجن والاناس انهم كانوا خاسرين ولكل درجه مما عملوا وليوفيهم اعمالهم يوم يحرقد الذين كفروا علنا النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا اذهبتم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجدون عذاب الهون بما كنتم وَمَن تَسَكَّبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوِ مَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ وَاذْكُرْ قَوْمَ عادَ إِذْ آنَذَرَهُمْ بِالْأَخَابِرِ وَقَدْ قَالَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إلا الله إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتََنَا لِتَأْتِيَنَا عَن آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ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 فَمَا أَهْنَا عَنْهُمْ سَمِعُوهُمْ وَلَا أَبْصَرُوهُمْ وَلَا أَفْتَدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أُمَمًا عَوْدًا مِنَ الْقُرَى وَصَرَفْنَا الْأَذَى عَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْهُمْ الَّذِينَ اتَّقَوْا مِنْ دُونِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْهَارًا بَلْ قَنُوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِصْرَاهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ خَرَجَ النَّاسُ إِلَى يَوْمٍ وَقَالُوا أَنصِتُوا فَلَنَّ مَا قُضِيَ وَلَن يُؤْتِيَ قَوْمَهُمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّ لَنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يُرْزُقْكُمْ مِن دُونِهِ وَيُذْهِبْ عَنكُمْ عَذَابَ الْأَلِيمِ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ الرَّبُّ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ظُلُمَاتٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ بِقَادِرٍ عَلَى أَن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 فاصبر كما قضى رسول العزم بين قومه ولا تستعجل لهم كان لهم يوم يوم لما يوعدون لهم يلبثون الا ساعه من النهار بلى فهل يملك الا القوم فاسق